أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت تحت كنث رحمتك التي وسعت كل شيء وعاملنا بالفضل والجود والكرم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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن نحمدك إذ اوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع سوء وكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء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 وردها اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وَاجْزِهِ عنا خير ما جزيت نبيا عن امته اللهم وَاحْشُرْنَا في زمرته واوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 عليهم وعلى الضالي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 وهو الذي مد الارض وجعل فيها غراسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشل ليل النهار إن في ذلك لآيات للقوم يتبكرون وفي الأرض قطع متجابرات وجنات من عناب وذر ونقيل غير ونخيل صنوان وعير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب عجب قوله فإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق وَيَتَعَجَّبُ تعجب قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا لَمَنَزِلَةٌ إِنَّ ذَلِكَ لَخَلْقٌ جَلِيلٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا في وَأُولَئِكَ الْأَعْنَاقُ فِي أولئك الْأَغْلَالِ في أُولَئِكَ أصحاب النار وفي ويستعملونك بالسيئة قبل الحسمة وقد خلت من قبلهم المثلاء وإن ربك لذوم عفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الله لمن حميده ربنا.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 عليهم وعلى الله ويقول الذين تبرؤوا أنزل عليهم آيات من ربك إنما أنتما دروم ولكل طومنها الله يعلم ما تحمل كل وما تغير الارحام وما تجدى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسقى القول ومن جهر به ومن هو بالليل وسارء به له معقبات ممن بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأهم منفسهم وإذا أراد الله بقوم من سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريك برق خوفا وطبعا وينجئوا السحابة قطاع ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادرون في الله ورضى شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون منه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إِلَى المناهن لغفاه وما هو ببال وما دعاء الكافرين إلا في ظنال الله, الله, أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده